خمسة. استمع إلى الجمل التالية وقرأها ثم ضع علامة الترقيم المناسبة في أواخرها كما في المثال. أنا تعبت جدا. لكن من هو؟ هل أختك بخير وأخوك بخير أيضا؟ ما بك يا أخي؟ كن بخير.